الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر أشهد أن لا اله الله моей marriages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 Hayya 'ala s-salaam Hayya 'ala s-salaam حي على الفلاح. حي على الفلاح